زمان قريب يجي رب الارض يسال عن الوزنات ويطلب الحساب هيسال كل واحد عملت ايه يا ترى ربحتي منها ولا ضيعت حياتك لاوي سافر الى الصين بعد زمن طويل رجعتني سيده وهو احضر كل لاعبين دوم مارشندسي على لوحات وزنك انا عطيتك مواهب ايه كانت افعالك الاول كان حكيم راح تاجر بي وزنات وربح 5 دنان وكسب حياته <تصفيق> ومحبه من يا قلبي وربح كمان اتنين قال ادخل فرحي انت صالح وامين يرش عليك في السما ويا القدسين اما التالت كسلان دفن الوزن التراب حب الزات وشهوات نزايه من حساب قلبه مفهوش محبه وضيع نفسه ويخسر حياته. بعد زمن قريب يجي رب الأرب يسأل عن الوزنات ويطلب الحساب. يسأل كل وراحي عملتي بأعمالك يا طرر بحتي ولا ضيعك حياتك يا إنسان الله واسمتك موجودة فيك بتعمل إيه بمواهبك حياتك تخدم نين دي مواهبك آمانة جاهد واربح بيها اسعى لخلص نفسك في الأبدية تلاقيها بعد زمن قريب رب الأرباء عن الوزن ويطالب بالحساب هاي طالب هاي طالب